Bismillahirrahmanirrahim. de dag de Qaf.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 إن يُسْكِنِ يسكن الريح فيضلل رواكد عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شكور أَوْ يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آيَاتِنَا ما لهم من محيص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 وَإِذَا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما, ومما رزقناهم ينفقون والذين إِذَا أَصَابَهُمُ البغي هم ينتصرون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 وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمَنُوا إِنَّ الخاسرين الذين خسروا أَنفُسَهُمْ وأهليهم يوم الْقِيَامَةِ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 وَإِنَّ أَذَّقُنَّ الْإِنسَانَ مِنَ رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا بها تُصِبَهُمْ تصبهم بِمَا بما أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير